Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du Alhamdulillah rabbul alamin Rabbika yasubhanu wa ta'ala ghalitungal china fi kainunudun dandesisi guddinisatin adjeskala nugi واشكور الله الحمد لله تلم يا سيدي قابتهم ثلاثه كجرى قابسهم دينيا برسيسهم دينيا تنكجرى قابتو تاع الراني قابتو الشيخ صالح فوزان بن فوزان بريصه في ضو الله كانك قبنا قابتنتو داويت وتناني ابقا بيتي الفوزان الفوزان الله ربنا يسر قلوبنا غازك اركويا بيانو غرغر ما ينبغي وونفدن ان تشغل به اوقات ان به اوقات رمضان المبارك ونسيره تا تن ايتا ادي سوماكس ها اوقات رمضان مبارك داواد دي سوماكس ونور افدين تنوتولجين ونور افدين تولتشي يمى ينبغي ان تشغل بي اوقات رمضان ونور افدين تنوتولجين اوقات رمضان داواد دي سوماكس المبارك اديس بركه dou wonu rofedentantantou medicine midash midash sache norfedentantou 2 somakas wontul chichie norfedentantou 2 somakas taniro dubenna voya sheikh ala fadlihi ajli fadlihi wa ihsanihi huwa ihsanihi luda isa تفضل علينا ببلوغ شهر رمضان وان ندرجس كاينن ادسوماتي نوغي ومكلنا فيه من الاعمال الصالحه امنن ندلديسي فيه ادسوما من الاعمال الصالحه عباده الله بلا فين ندلديسي التي عباده الله تقربنا اليه اسيت نودياتيتي الزوجلله والصلاه نهرس والسلام ايونجي على نبينا نبي تيجي محمد محمد كان اولى سابق او كان اول سابق الى الخيرات نمدرسا كنون خير يا التتال نبي عليه الصلاه والسلام وعلى اله ايوناميو ايصح واصحابه يو صحاب الذين امنوا به na alladhina aawanu bihi jar isdugo fe wa azzaruhu aminen detekarkarte ulfu te darji se wa nasaruhu aminen detekarkarte wattaba'u an-noora alladhi unzila ma'ahu aminen detefandut an-noora alladhi unzila ma'ahu qur'an isa wa dubusin isa unzila ma'u ulaika humul بوذل تنوين بوذل كان بريثو فهم نو وصلاه وسلام ناريثفنغي على نبينا نبيك <تصفيق> نيतिजे मु محمد محمد كان اول السابكين الى الخيرات ابدر سات خير منافس نبي عليه الصلاه والسلام وعلى اله يوميوسناريث تيजे मु जोनगे وسابي هي مسابتيسا الذين آمنوا به صحابته توصف الشن النبي تكون فيته يو ناميوي سالي وعزروه النبي كان ودغومته جابيسه كركار وناصروه امن النبي عليه الصلاه والسلام نصركني في جابيسه واتبعوا النور الذي انزل معه يعني كتاب النبي تبوسين كالين دغوم فيته فاندو اولئك ابو ذلكم وملمفلهون بودل تنبكنا دوبويا الشيخ صالح فوزاني اما بعد تكا أقدر يا تكا كسامبالي اكد سانتا كاسا اسني داميا ونفسي ينسيت انتنت في هذا الشهر المبارك اديس بركاكانكس بتقوى الله رب سلطانو وفي غيره من الشغور يعدس ابي ليكس هاي اسني داماي ربي ولكن امو هذا الشهر ادسكون له مزيه خاصه الله بها ادسكون درجه كبا فضل كبا خص الخيرات دابو نمن قد خير قسم دافيتوري موسم الخيرات يعني موسم الخيرات ادسكن وغا خير كليات ليه وقد روي ايودي سنيه انو صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الله دي بليوا كريدار ببلو رمضان اقوا قد سبحانه وتعالى جسماكو فكان يقول نبي دبليده اذا دخل الشهر رجب مراديس رجب وان عزت نبي دبليده واكري سايره اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اي وانا واو بركنو ثيكني في رجب اديس رجب كنكس بركنو ثيكني وشعبان اديس شعبان كنكس لي adje somalle nu tingey du nabii alayhi salatu wassalam kan wakari tayane ahay dagaarta allahumma barik lana fi rajaba wa shabana rabbi barakkan usikenni aw barakatan te nutgombisi fi rajaba adje rajaba kan kas wa shabana yode shabana kan kasille barakkan usikenni oblegna ramadhana adje somalle nu tingey حديث ابن طول اخرجه البيهقي في شعب الإيمان امام البيهقي كتاب صح كسكايد شعب الايمان مجلد رقم 2 ليفول طلاب كرتاسيد ابسدي سقلتما سديتي بكا اسكندجه والبزار في مسندي بزارنه مسندي سكساي وضعفه الالباني في ضعيف الجامع حديث تونل ضعفه الالباني ويضعيف الجامع الباني حديثا ضعيف لذل. طيب دو ابو الوان وهمن حديثين ثونين ضعيف اه ام ما تعرف واكرن قلله عند سو مكان كسوا كرن وروي النبي راود يسير انه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام كان يبشر اصحابه بقدومي نبي عليه الصلاه والسلام كان يبشر اصحابه يا رديوه دي گمچي ساري اصحابه صحابتي صح رضوان الله عليه اجمعين رضيوا وقن شيت ياه بقدومه ان گمچي 80 گمچي بقدومه اديس من كل دفو باريد دا ان گمچي ساري اديسو ما تن گمچي ويبين لهم مزاياه امني گرگرا با صافي عليه الصلاه والسلام صحابتي صح ما گرگرا با مزاياه badla adhis kanaka gar gar basafe ah wadra adhis kanaka gar gar basafe fa yaqulu nabi ya ayyu ayyu e gumi ayyu an nasu gumi bad adhallakum shahrun adhim hadis guddio jaba te sein dufatir jira mubarakum barakati riwaya رضي الله عنه رضي وقاسيتي جيم قال ويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويه ناريسف نغيتي جيم اتاكم رمضان نبي ما يدم صابتي سنت اتاكم رمضان قومي اددي صومات سنت في بريدا شهر مبارككم اددي اسكرا اددي بركاتي بريدا فرض الله عز وجل ابو قد واجب سنتلكي صيامه يدا سيسه فرض الله عليكم صيامه واجب سنتلكي يدا سيسه جومتان ه تف توفي ابواب السماء هو النبي عليه الصلاه والسلام روايه ك تف توفي ابواب السماء ابو جدن بلاงو سماه امبانا ادي سو ما كانكس وتغلف في باب الجحيم بلاงو نار ثاني داديه وتغلف في مرادت الشياطين شيطانين لني داديني لله في ليله خير من 1000 شهر لله في ابو جدن كبا في ادي سو ما كانكس ليله هل كانك خير من الف شهر الكنت تقضى 1000 تقور جرا من حريمه ها خيرها ابا خير الكنت تقضى سنيد دام فقد حريمه ابا كون وولد بتخير فكات حدبي اخرجه احمد مسند امام محمد كجوتي حديثي بسديجه تمام شني وعبد الحميد في المنتخب ها هي والنساء والصحاول البالي الباينه دي تنديك صحيح وصحيح وصحيح وصحيح وصحيح دوب على كل الابطال ادجسكون ادجس غديو نوتي جيما هنوغي ناولبا وفضله تمر بعده دوبا نبي عليه الصلاه والسلام الشيخ ساري فوزان حفظه الله مايا ويحث اصحابه nabimara guda masahabti isa ittirsayde hosu ittor gayne ashabahu masahabti isa ridwanullahi alayhim ajma'in ala alijtihad kas jabe fedda bil a'malis amal qalli amal min fara'idin faradi jabe isa wa nawafilin sunna jabe isa wa tadulatu sunnatulata jabisah wa sadaqatin wa sadaqat jabisah wa badli ma'rufi wa ihsani wa dsanin tulcha wa ihsani yuuncholib wa sabrin ala ta'atillah aminnin wal busbur fi ta'atillah ajli ibadaw waqa wa imaratina hari bisiyam aminnin guyesu manin wa afan hidinu akcholli wa dabarsinu wa kastulchenu naharu guyesu ma bisiyam kasidinu وليله بالقيام هل كسوما انه ما كس اجاجك عباده مدافتو اه وساعاتو بتلاوه القران هل سا سوما كسله نمن وديبه قران صوم وذكر الله عز وجل امنن نمنول بر واكث ساعات ورتوجي مفدي مقدس وقت فلا تضيئوه نمعدي سوما كنبلسين يعني اوفد لي والعراضي امنيات دي سوما كان دري حال كحال الاشقيائي اك حالب ودل حما الذين نسوا الله ودل حمد ديك واقت اكسي تيم فانساو انفسهم ودل كوواغ دلي نابو دون ديك نفسي شايف في دي سلكس فلا يستفيدون من مرور مواسم الخير ودل كون هند النبوذ مواسم الخير وغا خير تولبت اشيد نفت نم توكن في نير نم تو كين يرندن Wala ولا la لا حرمه يعني وغا خير يس كل هشماش يلي امبيتو يديم ولا يقدرون لا قيمه يعني وغا خير يس كل درجهش يلي ولنفوزو يديم كثير من الناس غمي جدا لا يعرفون هذا الشهر عد يسكنهم بيتو لانه شهر للتنويع الماكي اك جيمبيت عد يسكن شهر للتنويع الماكي سجلي ال्याने اديس نوول با سجلي كركا كالفيتوم بيكا تنوي الماكل سجلي كركا ما تشتهي انما لديك مل دبر مل دبر سير في تاي انفسي ما تشتهي نفسي شيا مل دبر سير والنفسي كل نفسي شيات نذكرها ويذكرون من شرائل الكماليات من الاطعمه والاشربه يعني من الدبته وفين برومس تيلي من شرائل الكماليات من الاطعمه والاشربه يعني وين اقرنبتي وين اقرن الكماليات سقرنبتي والاشربه يوندوغاتا اقرنبتي هاي كلاسز ها ومعلوم اك دينين بيدينين اكبودل دبر الجيلن بيقينن ان الاكثاره من الماكل والمشارك يكسر ان الطاعه والمطلوبين نم دي منين سغالي وفر دبر او بيسانو فر دبر يكسلوا اكريديرت ها ان طاعه عباده وق اكريديرت والمطلوب من المسلم ان يقلل من الطعام والنورفلي ان اكلم اسلام وان يقلل من الطعام سغالي ديكفدي والشراب ودغا تن ديكفدي اتا يشوطالطا اكدي يعني عباده وقتا ادجوات ايت سيكوت دوابره توووبيرنو سبابو غوديو انما تروبدو كو تواتن برينو فيت ارتا سيتما سبابو غوديو جابو انما تروبدو ليندو كو ايبادم دا فينكو سگالي فور دبار ساتي نمني سگالي ناكن قوفني كاس sigelenya teo furda varsisa ha du basa da garan hasim me kamai ati mala te intenden avan vortosha sagaleti kiyunya manam islam wa isa yani kama, chule, ati imbeda baara futari ali tarawiyatan durjhi imbedi ahe rauftu ait ata muftu ait ajri tarawih abdu sagradkiyo nyaad sagradkiyo nyaad akati nani ma yitarawiya dande tarufta hinyaat duba tawu na kama kuddiu. nabi ma kama ramadha, Ramadhana en abba di usuma ka sjeete ibada mdafe ha imanan du go fenno isaade imanan ajli imani sa wa hal ba abu muara tamane ajibi ate sagaran ya to gambe tarwado ufdogort gambe ufdogort nduretu sagale njab nabi mahi, ya abba imam walin dulal te tarawiya pakka imam muskitika sabo mambarresunif kutibalu akinam halkan kulli ke ijjeje ba damda fetay kan baraysane fadrantu fadragurta arrasan sajalein aibu wafu sajale tarawisilorga futari tarawisilorga sajaleatinguye kambited garaw fimme ne eh riddo me sagret kiyonyal ajibiteroya futarid kiyonyal inamali gara an bisan gara gara sasa نوينما غوغوردا داتغوميكوراتو وندقيون يا اجلي تشراواتيتي بيسا ملادوغي ديبو باتلاكيس ها هي طيب دوبا والشرب حتى يشرب الطاع دويا شيخ فوزان حفظه الله من المطلوب والنور من المسلم القرنو الاسلام وان يقلل من الطعام سغاليتك افدي والشراب بصنقاتي لندك افدي ماغولنان hatta yashuta liṭ-ṭāʿah attayashuta liṭ-ṭāʿah akad al-ibādāt jamāʿah ibādāt at-ṭirfām ibādāt jamāʿah sagale dikefe sagale guyoal bonumya yaa wancol le dub sagale dikefe bisan dugate dikefe garakan ke sabada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك